فلا نحيي أنه حياة طيبة، ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا بد أن تحقق الإيمان بالله لتشعر بالأنس، لتشعر بالراحة، لتشعر بالسعادة، لتشعر بالرضا. والله الذي لا إله غيره. قد تمتلك الأموال بل الملايين، بل المليارات. فإن لم تشعر بالأنس مع الله جل وعلا ستعيش فقيراً وتموت فقيرا لتصور كثير من أحبابنا وشبابنا أن السعارة الحقيقية عند من حصل المال، وهم قد ابتعدوا عن الكبير المتعال أبدا. هذا في الظاهر لك، أما إن كنت تصدق ربك فاسمع قول الله: فمن اتبع لا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ستحول المال إلى ضنك، وستصير الزوجة ضنكا.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 لو رضيت بالله كفاك ولو رضيت بالله أغنانك ولو توكلت عليه أسعدك في دنياك وفي أخرىك يا أخي جربت كل شيء هيا أقبل على الله بقلبك وكيانه امتثل أمره واجتنب نهيه وقف عند حده واعلم لأنه من اتقاه وقاه